تعرج الْمَلَائِكَةُ والروح إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةَ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ وتكون الجبال وَلَا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه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 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَادِيَن أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنِ عَيْنٍ كَلَّا إِنَّ خَلْقَنَا هُ مِنْ مَاءٍ مَّنظُورٍ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ واننا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة ذَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَانُوا يُوَعَدُونَ